ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذي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 يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله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 فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فاءت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من Alleen da En dat is ook een بئس الاسم الفسوق بعد الْإِيمَانِ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اجتنبوا كثيرا من الظن إِنَّ بعض الظن إِثْمٌ ولا تجسسوا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 خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير